وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي تفرة كرام برره ختل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره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 يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وطاهبته وبنيه لكل أمرئ منهم يوم إذ شن يغني وجوهه يوم إذ مسفرا ضاحكة مستبشرا ووجوهه يوم إذ عليها غبرة ترهقها قترا أولاد هم الكفرة الفجرة